ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يُخْرِبُونَ بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاعتبروا يَا أُولِلَ بَصَارٍ وَلَوْ لَا كتب كَتَبَ اللَّهُ الجلاء الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ولهم وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النار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 والله على كل شيء إن قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة, كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار وال إيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدودهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 أبداً وان قتلتم وإن لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا ادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدودهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء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 انسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسههم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم